وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أخبابي وإخواني في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن وإياكم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين أيها الأحباب نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بشرح مسألة من المسال التعبدية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده حق عبادته وأن نخضع إليه جل وعلا فنحن ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى ويجب أن تصرف جميع أنواع العبادة إليه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا"، ويقول سبحانه وتعالى: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم"، وكما نقول دائماً. أن العبادة هي غاية الخضوع والذل مع غاية الحب والانقياد فوجب على العبد أن يخضع لله سبحانه وتعالى وأن ينقاد له وأن لا يتكبر على أمره قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقوموا لله قانتين أي خاضعين ذليلين ويقول سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فوجب على الإنسان أن يذل نفسه لله جل وعلا وأن يأخذ بهذه العبادات ويضعها في, مك في مكانها المناسب وإذا وضعت العبادة في غير مكانها المناسب كانت ظلم وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الظلم وأعظم الظلم هو أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى من أعظم الظلم أن تعبد غير الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين نزلت عليهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام لهم مفسرا معنى الظلم قال ليس الظلم الذي تعنون أما قرأتم قول الله تعالى على لسان لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأعظم الظلم الظلم أن تعبد غير الله مع الله وأن تضع هذه العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى تضعها لغيره سبحانه وتعالى فهذا هو الظلم الذي نهى الله جل وعلا عنه العباد ومن هذه العبادات التي ينبغي بل هي واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى كل من دخل في دين الله سبحانه وتعالى وانتسب إلي أن يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ألا وهي عبادة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى كيف يستعين المسلم بربه جل وعلا ولا يستعين بغيره الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إياك نعبد وإياك نستعين والآية فيها تقديم وتأخير والعرب يقولون إذا قدم إذا قدم ما كان حقه التأخير يفيد الحصر إذا قدم ما كان حقه التأخير فهو يفيد الحصر فمعنى الآية لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا هو الشاهد وإذا استعنت فاستعن بالله فإن العبد ضعيف وفقير والضعيف يحتاج أن يستعين بالقوي والفقير يحتاج أن يستعين بالغني فكلنا عبيد إليه جل وعلا مفتقرون إلي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد فوجب على الإنسان إذن أن يستعين بالله جل وعلا ومعنى الاستعانة أيها الأحباب كما جاء تعرفها عند العرب في لسان العرب ابن منظور وكذلك في القاموس المحيط وكذلك في مختار الصحاح على أن كلمة الاستعانة هي معناها العون ومعناها بمعنى العون أي الضهير على الأمر تقول أعنته إعانةً واستعنته واستعنت به فأعانني وتعاون علي أعان بعضهم بعضا وتعاوننا أعان بعضنا بعضا والمعونة هي الإعانة ورجل معوان أي بمعنى حسن المعونة وكثير المعونة للناس معوان بمعنى يعاون الناس ويساعدهم ويقوم بحاجتهم هذا معناه في اللغة فأعانني وعاونوني وفي الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا ربي أعني ولا تعن علي ربي أعني ولا تعن علي وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد علمه أن يقول بعد دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أي يطلب المعون من الله جل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى فوجب إذن أن يستعين المسلم بربه جل وعلا وأن يطلب العون منه سبحانه وتعالى وفي الشرع هذا معناته في اللغة أما في الشرع يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والاستعانة طلب العون والاستعانة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور أي من المعونة ما يقدر عليه، ما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه فلا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فبين المخلوقين في ما يقدرون عليه وجب أن يعين بعضهم بعض على فعل الخيرات. وعلى ترك المنكرات أن يعين بعضهم بعض لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فوجب على الإنسان أن يعين أخاه على كل ما هو بِر. قلت وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاون على الإثم والعدوان فكلمة البر هي كلمة جامعة جامعة لجميع أنواع الخير فكل ما هو خير وجب علينا أن نتعاون عليه وأن ندعو الناس إليه وأن نحث أنفسنا للتمسك به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 وصف الله سبحانه وتعالى المتمسكين بهذه الأفعال وهذه الصفات بأنهم صادقين ووصفهم كذلك بالتقوى قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الشاهد من هذه الآية أيها الأحباب حول كلمة البر فيما يجب علينا أن نتعاون عليه في حياتنا لأننا يحتاج بعضنا بعض وهكذا كان هدي السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذه المسألة مسألة التعاون وحديثنا عن العون وعن الاستعانة وكيف يعين بعضنا بعضا على كل ما هو خير وكيف يعين بعضنا بعضا بأن نتعاون على ترك كل ما هو شر حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى إذن الله جل وعلا أمرنا أن نستعين به لذلك الاستعانة أيها الأحباب تجمع لك أصلين عظيمين الاستعانة تجمع لك أصلين عظيمين من أصول العقيدة حيث ينبغي أن نركز عليها جيدا وأن تدخل هذه المسائل أن تدخل هذه المسائل إلى قلوبنا وأن نطبقها عمليا في حياتنا ونحن اليوم أيها الأحباب ضعفنا بسبب بعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى وكذلك أصبحنا أصبحنا للأسف الشديد أصبحنا متنازعين فيما بيننا متفرقين كل ذلك ضعفت النفوس وضعف القلب بالتعلق بالله جل وعلا فوجب علينا إذن أن نعود إلى الله وأن نستعين به جل وعلا لأن الاستعانة تجمع لك أصلين عظيمين الأول الثقة بالله جل وعلا والثانية الاعتماد عليه سبحانه وتعالى فيجب على الإنسان أن يثق أن يثق بالله جل وعلا ثقة تامة كاملة ولا يشك في ذلك بل عليه أن يتيقن بأن الله سبحانه وتعالى معه ويتيقن بأن الله جل وعلا ناصره ويتيقن بأن الله جل وعلا مؤيده فإذا دخل هذا اليقين في قلب العبد وأطمأن إلى ذلك لا شك أنه سيكون في هذه الحياة من أسعد الناس حياة ولا يخاف من أحد أبدا وكذلك أن يعتمد على الله بمعنى أن يتوكل على الله جل وعلا في خروجه وفي دخوله في كل في كل حياته أن يكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى وأن لا يعتمد الإنسان على قوته ولا على ماله ولا على جاهه وسلطانه إنما كما قلنا في كلامنا على التوكل أن يكون المعتمد الأول هو الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي غير الإنسان أن يعتمد على غير الله فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس قد تثق به ولا يعتمد أو لا يعتمد هذا الإنسان الذي تثق به لا يعتم لا يعتمد عليه قد يكون إنسانا طيبا وخلوقا وصاحب دين صح ولكن لا تستطيع أن تعتمد عليه تثق به من خلال خلقه ودينه وورعه ولكن لا تعتمد عليه في بعض الأمور مع ثقتك به استغنائه عنه وقد يعتمد قد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه فهمنا فإنسان قد تعتمد عليه أحيانا من غير الثقة لا تثق به لحاجتك إليه وهكذا الإنسان ينبغ عليه إذن حين يستعين بالله جل وعلا أن يتيقن بالله جل وعلا وأن يثق به ثقة تامة وكذلك أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل حياته وهكذا على الإنسان أن يحرص كذلك عما ينفعه في هذه الحياة مستعينا بالله جل وعلا أن يحرص في هذه الحياة عما ينفعه وعما يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض مستعينا بالله جل وعلا فأنت حين تستعين عندما تأكل الطعام وتشرب الشراب وتنام جيدا وترتاح هذه وسائل هذه وسائل تعينك على ماذا على فعل ما أمرت به من العبادات صح هذه وسائل هي تعينك على فعل ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى فهنا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك, على ما ينفعك ثم قال واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز احرص كل الحرص على ما هو نافع لك في دينك ودنياك فالسيارة مثلا تنفعك السيارة واحرص عليها لأنها وسيلة من وسائل النقل التي توصلك إلى مرضات الله جل وعلا إذا استعملتها في طاعة الله فأنت مستعينا بالله جل وعلا من خلال هذا السبب من خلال هذا السبب السيارة الطعام الشراب كل ما كل ما هو نافع يوصلك إلى مرضات الله جل وعلا عليك أن تستعين بالله به إذا ومن ترك الاستعانة أيها الأحباب بالله واستعان بغيره في حال عباد القبور اليوم حين استعانوا في جلوسهم وفي قيامهم وفي خروجهم وفي دخولهم وفي أكلهم وشربهم وغير ذلك هؤلاء استعانوا بغير الله فمن استعان بغير الله وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا من استعان بغير الله وكله الله جل وعلا إلى ذلك الذي استعان به فصار مخذولا ولذلك العزة إذا أرادها الإنسان أن يكون عزيزا أن يكون سعيدا أن يكون صاحب مبدأ فما عليه إلا أن يستعين بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز قال له لا تستعن بغير الله لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه فيكلك الله إليه أي من استعان بغير الله وكله الله إليه ومن كلام بعض السلف قال يا رب عجبت لمن يعرفك يرجو غيرك عجبت لمن يعرفك ي... كيف يستعين بغيرك إذن هكذا أيها الأحباب لمن عرف الله جل وعلا كيف يستعين بغيره ويعلم أن المعونة وأن الرزق وأن الملك بيده سبحانه وتعالى قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون ويقول جل وعلا وما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فهنا حين يعلم الإنسان أن رزقه أن ملكه أن تدبيره كل ذلك بيد الله جل وعلا فكيف يستعين بغير الله وكيف يتوكل على غير الله وأن المخلوق حقيقة لا يجوز أن يستعان به إذا كان لا يقدر على أي شيء المخلوق لا يستعان به إذا كان المخلوق لا يقدر على أي شيء فضلا عن الميت إذا مات لا يستعان به والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعين بالأعمال الصالحة أن نستعين بالأعمال الصالحة لقوله جل وعلا استعينوا استعين بالصبر والصلاة استعين بالصبر والصلاة فنستعين بالصبر أن نصبر وأن نتحمل الأدى في سبيل الله وأن نستعين كذلك بالصلاة فهي أعظم عون تعين الإنسان على مرضات الله سبحانه وتعالى وعلى وصوله إلى الجنة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر التجا إلى الصلاة فيجد عليه الصلاة والسلام راحته وأنسه بالصلاة وكان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال أي بالصلاة اليوم الناس يقولون للإمام أرحنا منها يا إمام لأن الناس قد ضعفت هممهم ونفوسهم قد قصرت مع ربها جل وعلا واستعانت بغير الله استعانت النفوس بغير الله تجد أحدهم لا يقول يا الله أعني تجد أحدهم لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى في تجارته في عمله في خروجه من البيت في دخوله إليه في ذهابه في إيابه في سفره تجده للأسف الشديد معتمدا ومستعينا على قوته وعلى ماله وعلى صحته ولا يعلم هذا المسكين أن الأمر بيد الله جل وعلا فهو قادر جل وعلا أن يغير هذا الإنسان من حال إلى حال بخلال رمشة عين بكلمة كن فيجب على الإنسان إذن أن يعتمد اعتمادا كليا وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى استعانة فيها من الثقة التامة وفيها من الاعتماد التام هكذا أيها الأحباب إذن الاستعانة عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى ومن استعان بغير الله استعان بعلي واستعان بالحسين واستعان بفاطمة واستعان بالبدوي واستعان بأبي حنيفة واستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت من استعان بهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه قد شابه المشركين بفعلهم حين استعانوا بالأموات وتركوا رب هؤلاء الأموات من البشر نسأل الله جل وعلا لنا ولهؤلاء عباد القبور الهداية هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد